اثنان استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء